126. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير 127. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 114. الله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 115. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 116. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا 119. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم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 111. تقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون